أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت نث منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله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 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع زاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ثم طلقتمهن من قبل ان مِنْ فما لكم من عده تعتدونها فَمَدِدْهُمْ وَسَرِّحْهُمْ نَشْرًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي تايدان <تكت> وجورهن وما ملكت يمينك مما آتاك <أفاء> الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك <امرأة> مؤمنه وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للمبيئين النبي النبيء ويستنكحا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه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 لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا إِذَا كُنْتُمْ فِيهَا إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ لا دعيتم فدخلوا فإلا قينتم فانتشروا ولا مستمسين للحديث إن ذلكم كان يود النبي فأي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا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 ان الذين يغضون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا ولا الاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا أيها أبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي مرضوا والمرجفون وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لنغرينك بهم بِهِمْ لا بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ملعونين أَيْنَمَا, ثقفوا ملعونين أينما ثقفوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا مِن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يَسْأَلُكَ الناس عن السَّاعَةِ قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا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 فقالوا ربنا إن أقعنا سادتنا وكذرانا فأضلون السبيل ربنا أتين غيبين من العذاب والعنهم لعنة كثيرة دين امنا لا تكونوا كالذين آذاوا موسى فدمره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يصلح لكم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 وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لْيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب أجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نليم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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق لنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبنا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فَلَمْ يَرَوْا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْكِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيمٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 حاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته دابة الأرض تاكل من ساته فلما خر وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان في سنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ يُكْلٍ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورِ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 وهو العلي الكبير صدق الله العظيم